اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم هون علينا سكرات الموت وذكرنا النطق بلا إله إلا الله اللهم اهد شباب ونساء المسلمين اللهم اعصمهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن